من شروط صحه الصلاه الطهاره وساتر العوره و الوقت تحدثنا عن دخول الوقت وعن وقيت الصلاه وعن الاوقات التي تكره فيها الصلاه الشرط الرابع من شروط صحه الصلاه استقبال القبلة <تصفيق> قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني إذا وقفت أو كنت لتصلي تكون الجهة التي تستقبلها هي الجهة التي فيها المسجد الحرام استقبال القبلة في صلاة الفريضة ركن أو شرط سأقول الله شرط مشهور صحة الصلاة فلو علم الانسان بجهة القبلة ثم لم يستقبلها في صلاته أو في بعضها بطلت صلاته. بطلا صلاته. أما من اجتهد ولن يكن يعلم جهة القبلة واجتهد قد استطاعته وعاد يحمل كذا من حياته من إلى أن غلب على ظنه جهة فاستقبلها فصلاته صحيحة لكن في أثناء الصلاه او الصلاه كلها لو كانت الى غير القبله في الصلاه الفريضه فالصلاه باطله اذا كان يعلم ذلك اما النافله فاي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نافله حيث توجهت به يعني لما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفل يصلي سنه كان بيبقى راكب الناقه بتاعته او الجمل بتاعه يقوم وآفع عدلها كده نحن القبلة ويكبر تكبيرا الإحرار ثم بعد ذلك يخلي بالي الجمل أو النافق تسير به إلى حيث توجه طب وهو كده في بعض الصلاة أو معظم الصلاة كمان مش مستقبل كان القبل ممكن يحول كده إلى ناحة الفبلة ويحول إلى ناحة ثانية ويحول ناحة الثبل الطريق يحول به هذا في النفلة يغتفر غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حانت صلاة الفريضة نازل وصل الفريضة مستقبلاً للايه؟ سؤال بيعرض كثيراً باب أراكب العربية من إمتى من الساعة ثلاثة أو أربعة قبل الفجر ما ومسافرين في مشوار وقدامنا لحد الساعة سبعة على ما نوصل يعني هنوصل بعد الشروط بعد نهاية وقت الفجر اصلي ازاي ما مالهاش نظام ممكن تحود دي ممكن تحود النحيادي نقول في هذا الوقت صلي على حالك قدر استطاعتك ولا يقول لك الله نفسه سئل وسعها لكن لا تجعل وقت الفريضه يخرج وانت لم تصلي ما ينفعش لا يجوز صلي على حالك اذا كنت تقدر تهرب خطوره لتبيس تصلي أوه. ما هو ده ده وانت قاعد ناحيه القبله مش ناحيه القبله فاستغفر الله ما استطعتم هذا صلي الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد